لك تبكي بالدماء عين السماء وارتدت في حزنها ثوب العزاء لك تبكي بالدماء قيل السماء وارتدت في حزنها ثوب العزاء يا حسين يا سني يا حسين يا يا, يا حسين, يا حسين يا لك تبكي بالدماء لك تبكي بالدماء عيونه وارتدت في حزنها وارتدت في حزنه ثوب العال لك تبكي لك تأس دماء وارتدت في حزنها وارتدت في حزنه ثوب العزا ثوب الزاه يا حسين يا صيح يا حسين يا حسين الحسين يا حسين يا اسمع اسمع لك تبكي في الدماء السماء وارتدت بيدي ما اين السماء وارتدت في حزنها ثوب العزا يا, حو... يا حسين يا يا أبا عبد الله يا اي صرخه, صرخة يا يا حسين يا الكل صحيح يا حسين الليلة يا, يا حسين يا اين يا, يا, يا, يا, يا, يا اه يلمتت بيط طفت خلت جسمك يمنا للكرامة سجليت أقدس رسالة والبسيط تاج الزعام والبسيط تاج الزعام كل عظوم منك تفرد بالخلد عال لق وسام مبداك صت تردد بالحناجر للقيامه بالحناجر للما ابنا خير الانبياء انت العطاء انت نور يرتدي ثوب البهاء يا, يا حسين يا بارك الله بيك يا حسين يا حسين يا بعد يا حسين يا ايحيا ايحيا قلب رسول الله يا حسين يا لك تبكي بالدماء لك تبكي عين السماء عين وارتدت في حزنها وارتدت في ثوب العزاء ثوب أصرخ يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا أنا حركي الخاد لخادم اهل البيت ابو جعفر العبودي <تصفيق> يا المتي طفت خلد جسمك منا للكرامه سجلت اق دس رساله والبسيط زعامك العظوم إنك تفرد بالخلد علك وسامك مبدأك تتردد بالحناجر للقيام بالحناجر بل... بال لاطيا ابن خير الانبياء انت العطاء انت نور يرتدي ثوب البهاء يا يا حسين يا حسين يا, حو... يا حسين يا لك تبكي بالدماء لك تبكي وارتدت في حزنها هو بارك الله فيك حفظك يا <تصفيق> يا حسين يا